ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره